بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسترون ما أنت بنعمة رب ما جنون وان انك وإنك غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فسبب الخي ويبسون بايكم المفتو بِكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَلَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُ amma zin mashaa'in dinani manna'in lil khairin muqtadin nasiin utul li ba'da zalika zalihin al ka ladhamu إذا تسلى عليه آياتنا قال ساقير الأولين سنسمه على الكرتوم إنا بلوناهم كما بلوناهم هذل جنته اسكنه لا يشرقنها مصبحين ولا يستفنون فطاف عليها فطاف عليها طائفون بربك وهم فأصبحت كالصرين فتناجه مسبحين ألغوا على حرثكم إن كنتم صاربين فانطلقوا وهم يتخافتون ومَحْرُون قَالُوا أَوْسَتُهُمْ أَلَمْ أَكُنْ لَكُمْ لَهُ لَا تُسَبِّحُونَ قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّمَا كُنَّا قَوْمًا قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّمَا كُنَّا نَظَام Barang bahu mereka, mereka berada di atas bahu orang lain. Mereka berkata, "Ya Allah, kami tidak في الجنات النعيم افنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمن ان لكم كتاب في تدسون ان لكم كتاب في تدسون فيه لما تخيرون إن لكم فيه لما تخيرون أبلكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة, إلى يوم القيامة إن لكم لما تحققون سلهم أيهم بذلك زرين